سورة الروم صفحة أربعمائة وأربعة من أول السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 وَكَانُوا بِشَرَكَتِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ بَهْمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ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 وينزل من السماء ماء أنفخ به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الحمد لله نشهد رجلا رحمة الرحيم. الف لام ميم. من الحروف هذه أسماء الحروف العربية المعروفة. سواء اريد بها قلنا لان فيها خلاف واقوال خير كثيرة احيانا يبين ان القرآن مركب من هذه الحروف واحيانا يقسم الله بهذه الحروف يعني بعضهم يقول يقسم الله بهذه الحروف وتفاسير كثيرة غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون قالوا كان به معركه بين الفرس والروم كانوا اقوى دولتين في ذلك الوقت الفرس والروم وكان بينهم حروب قال قلى الروم في ادنى الارض يعني كانها اقرب الأرض الى ايه إلى ارض العرب الادنى يعني الاقرب قال في ادنى الارض يعني في الاراضي القريبه من اراضي العرب وهي بلاد الشام غربت الروم وكان يعني كانوا في بلاد الشام ما بلاد الشام مثل سوريا وفلسطين ولبنان والاردن قال غلبت الروم في أدنى الأرض في هذه المعارك انتصر الفرس على الروم انتصر ساحق حتى يعني الروم لم يبق لهم قالوا إلا يعني مندورة صغيرة يعني أي واحد يقول خلاص انتهى تماما ولا يمكن أي واحد أي واحد يقول ان حد يمكن يتراجع ولاي لا ولا نستطيع تل إزداد قوةهم ولا نستطيع أن نتعلم دولة سابية. يعني تقريباً انتهم. لكن في هذا الوقت الذي غربوا فيه الله بيقولهم وهم من بعد غرب غربهم سيغربون قالوا ولا محل سياسي يبغى يقول ايش بهذا الأمر؟ ان الروم بعد ما يمكن ينتصروا على الفرس. يعني أصبح شيء يشبه المحل إن الروم ينتصروا على الفرس بعد هزيمتهم وانتهى أمرهم فالله أخبر بأيش بهذا الأمر انه برجع بعد ما غليبوا انه برجع ينتصروا فهذا يعني على سبيل القاطع نعم فهذا خبر يعني ايش وقطع الله به خبر عجيب حد ما يتحققوا حدد الله المدة قال قال في أدنى الأرض غليبة الرمو في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين قال برجاء يحصل هذا في بضع سنين طبعا البضع سنين من الثلاث الى التسع يقالها بضع في حين يقول انها في يعني في خلال بضع سنين يعني اما ثلاث سنين او, اك او اكثر الى تسع سنين فهذا يكون في انتصار بين تصرر الروم على الفرس. قلنا لكم هذا، يعني الاخبار بهذا الماء يمكن يقول فيها اي متنبئ سياسي أي واحد باحث في السياسة ولا في, الكلام ولا في في الأوضاع ما يمكن يقول بهذا الكلام فالله أخبر بهذا الأمر وفعلا حصل هذا الأمر وانتصر الروم ورجع بعدها على الفرس هذا يعتبر أيضا من الأشياء تدل على صدق القرآن هذه بيقولوا الإخبار لأن يعني الإخبار بالأشياء الغيبية حين يخبر القرآن بحاجة ستحصل في المستقبل ورجع تحصل عاجي أحيانا غير متوقعه ويقول إنها باتت صفر المستقبل وتحصل فهذا دليل على أن هذا الكلام من عند عالم الغيب وهو الله فقال حتى قال روي ان بعض المسلمين تراهنوا هم بعض الأشي هم بعض يعني مشركين بعد ما أسمعوا الآية قالوا ها خلاص يعني ان إن الروم برجعين فصلوا المشركين أنكروا قالوا ما يمكن ما يمكن ان المشركين ايش ان, الـ إن الـ الروم انت على الفرس خلاص الروم انتهوا تراهنوا على مدة يضروا من هذه باي اس ورجع قال في ورجع بعدها بعدين انكشف ومظهر اي شيء انتصرت الروم على ايش على الفرس فكان العيش الرهان لاهل المسلمين قال في بضع سنين لله الامر من قبل نعم بيجي إذن بريئين سيروا ال الروم سيغلبون في مدة سنين ما هي الله قدر السنين وبارجئين سيروا الروم لله الأمر من قبل ومن بعد لكن مع ذلك قبل انتصار الروم الأمر لله يعني بعد قبل انتصاره على إيش بعد ما هزموا الروم ما انتصر الفرس الأمر لله وحين انتصر الروم أيضا الأمر لله يعني قبل انتصار الروم وبعد انتصار الروم الأمر لله يعني في كل الحالات. لا يعتقدوا ايش يعني انه هو الله المتحكم والله القادر على كل شيء فلا يقدروا اي دور انها اذا قامت منها قدر قوة ولا لنا الامر لها ندري <تصفيق> كم يمكن سابعه حاليا قال في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد يعني لكن بطل الله الامر فالواقع هو لله قبل انتصر الروم. يعني قبل انتصروا يعني بعد ما كانوا في حالة حديمة الروم الامر لله وايضا في حال انتصار الروم الامر لله ويومئذ يفرح المؤمنين. حين انتصروا أوكي. الروم بيرجع يفرحوا المؤمنين لان الله ايدهم أي يعني لان اولا يظهر لهم ازداد ايمانا فان ربما عنفهم عاطفه اكثر عاطفه اكثر لاهل الروم لان النصر الروم كانوا نصارى واصحاب دين عايزين بيعبدوا الله وال穆سليمين وبداه الفرس كانوا مجوس بعبد النار. إن نصر الله الأقبال والرد والفوز. ولا إنه كلام الأشياء المسلمين من تصرور المسلمين. مجيو بنصر الله يعني بتأثير الله وتغييره. إذا الجد يجون مما المؤمنين في في هذا الأمر. في ظهارة الحق. والله أن في تأييد لمن كان اصحاب كتاب عايز مشكل من أيش. إيه إنه ينصرهم يأيدهم على على المشركين هذه ما يأيش ما بيع بدوء إلا النار على حيث ينصر من يشاء حيث... إيه سهلا إنه إن بنصر الله إنه ينصر من يشاء إنه الأمر إله ينصر من أرى سبح بعضا من يقوله بإذن إنه فادف يالله إذن إنه يفادف يقولون المسلمين إنه يصرح المجركين لا بعضهم بعضهم بها بلا تعويل قال النفي في هذا الغام أنه يعني ان ظهر لهم هذا الخبر أو حصل لهم في معركة بدر هل أنت صر الله؟ هل فيها المسلمين؟ فقال ويوم عين في نفس اليوم اللي يحصل فيه أن يخترب يغلب الروم الفرس هو باي المؤمنين بنصر الله انه باجنة فر من الله إن المسلمين على نعم يعني ما له خلاف لا ما يعني على التفسير يعني مدري كيف استعمال نصر الله الدورك في كلام يعني ما إيه أمريكا بعيسبر نحن قلنا الله ينصر إيه الرب قال ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الله هو العزيز الذي أجلح ما لا يغلب ما حيغلبه والرحيم يعني مهما كانت قوته ما يمكن أن يظلم ولا يمكن يخلي عباده وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله يعني إنه ينصر عباده قال إنه وعد الله يعني كان أكد الكلام السابق قال وعد الله قال ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده. هذا واضح من هذا. إيه. إنه تأكيد السابق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ولكن أكثر الناس يعني أكثر قال لا يعلمون ما بيعرفوا أيه وعد الله ولا بيعرفوا إن الله هو القادر وإن هو ذي بي وإن أراد الله أن يحصل. يعلمون ظاهرا من حياه الدنيا أكثر الناس قال ما بيعلموا بيعلموا قدرة الله ان الله هو القادر وانه هو المتحكم بالاشياء ويعلم ما بالله بيعلموا اي ظاهر من هذه الدنيا يعني وان نجحوا في الحياة الدنيا بأن عرفوا وتمكنوا في العلوم الدنيويه ما هو لا شيء بسيط قالوا هنا ان احنا نقول يعلمون انه بدل من لا يعلمون أكثر الناس ما بيعلموا يعلموا ظاهر من ما بلا بيعلموا شيء بسيط يعني كانه قال لكن أكثر الناس يعلمون ظاهر ما شيء ما بيألموا ظاهر من هذا الدنيا يعني ما هو ما هو شيء لا <تصار> ان لا يعلمون صار مثل يعني كان إيه ما ما يعتبر علم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهر من هذا الدنيا وهي حكايه عندما يعني الناس ما بيعرفوا يعني الحقيقة يعرفوا الدين الله يعرفوا يعرف الله حد المعرفة ولوهم عارفين وتمكنوا من العلوم حد الفيزياء والطبيعة تمكنوا إلى حد كبير ماهم لا حتى في هذا المبلغ يعلمون شيء بسيط ظاهرا من حياه الدنيا ولا ما عندهم معرفة إذا ما عرفوا الله وعرفوا الاشي يعني عرفوا الـ الـ الـ الدنيا هذا والتكليف عرفوا ان هناك اخره وهناك زاب وعقاب يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الاخره غافلون قال ما بيعلم ولا ما بيعلموا حاجه امثاله تركوا الأش... يعني الموضوع الاهم وهو الآخر في أهم وانفع لهم يعني الشيء الخطر الذي المفروض ان يعرفوه ما بده يعرفوه جايين في الاشياء حق الدنيويه يركزوا عليها يبحثوا فيها ويهتموا بها ما يعرفوا لا شيء بسيط من الدنيا وهم على الاخره ماهم في الوادي ماهم دارين يعني ما بيفكرواش بعيد أولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهم الا بالحق ما يفكروا بانفسهم يعني بعقولهم في هذا الأمر في هذه القضية ما يفكروا ب... يعني هل تفكر في نفسك يعني يقول يعني زيادة قال زيادة هذا ليش ما تفكر بنفسك كذا بعقلك إن الله ما يمكن يخلق السماوات والأرض هكذا كنا لهم إذا قال على مع المشركين عند إذا قالوا ما بشي يوم آخر ما بحساب عقاب يعني هذا كان الله هذا الأشياء مخلوقها عبر ما في النخلة الله هذا الكون مخلوق هذا العالم ويحصل فيه هذا التبادل القوي ياكل البعير وكم من الطفل وكم من امرأة وكم من مسكين تهدر دي ويظلموا ويظلمه ويتخذ أموالهم ويتردود ويستمر هذا الظلم لمدة طويلة وهكذا هذا يعني هذا فوضى ما بيفكرون ان الله ما يمكن يفعل هكذا لو بيستعملوا عقولهم يعرفوا قالوا حتى يعرفوا ان هناك يوم آخر كان من العرب من يعرف من يؤمن باليوم الآخر قبل يجي النبي محمد من خلال يعني لا بيعقولهم حتى ان الله ما يمكن يخرج على الناس هكذا فوضى ويتمكن ولا يجي الاقوية من الضعفة ويظلمون ولا يجي مناصرة قد نظر نظر على التفاصيل ولا قال أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق كيف بالحق خلق بالحق ما خلقه إلا خلق بالحق يعني وهو أنه سيترتب على أنه خلقها من فعل الإنسان وحياة الإنسان وذي امتحان الإنسان حتى يعني يعني أي تعرض للإنسان على الخير لكي يدخل الجنة فإذا من خالف أوامر الله عصى فإن فرجاه يعاقب ومن امتثل أوامر الله فإنما شيء في الجنة. هذا قال إيش؟ هذه المفروض إنهم يعرفوا هذا الحد. قال وما بينهم إلا بالحق وأجر المسمى. يعني نحن نقول نحن نحب الحد وإن هناك أجر مسمى حتى إيش ينتهي يعني ينتهي الناس ثم إيش؟ يعني ثم يرجعون إلى الحياة الجديدة أو الحياة الدائمة. وإنا كثيرا من الناس بلقى ربهم لا مع ذلك قال كثير من الناس ما بيؤمنوا بأنهم بيجي يوم آخر. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يعني قد أجعل الله أحياناً بيعاقب في العائل بيوبة ظلمه متمكنين وقوة ها... قوة هائلة ورجع يأتيم إليهم الأنبياء ويعصوهم ورجع يسلط الله عليهم في الدنيا فما قد يستفادوا إن الله ما بيمكن يخلي الأمور هكذا اولم يسيروا في الأرض فينظروا ماهم قد ساروا لأنهم قد ساروا قد رأيوا عرهم تماماً تبسرتوا ورأتوا الآن يسيروا في في انظروا كيف كان عجبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه قال كان منكم يا عرب يعني من كان في اعزل كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمرها اثارها يعني حرثها الارض وعمرها يعني بنوا فيها اكثر مما عمرها يعني هؤلاء قالوا ما يعني حتى حتى في شيء من الاستخراف بهم ما يعني من توما أثرتوا أصلاً تبنوا رقم بيوت، ما أكثر يعني ما بلا بيوت يعني بسيطة ولا أكثر على الخيام، يعني من توجيب بالنسبة الأول، فهذا الأول إن الأقوي على شدة، يعني الله رجع أشي أنزل عليهم عقوبة، ما تدري حصل إذا تجرب أشي إن الله يعني يراقب الأمور وإن الله ما يمكن يترك الأمورها هكذا هدر قالوا اثار الأرض وعمروها اكثر مما عمروها يعني اكثر مما عمرها اهل مكه واهل العرب ها وجاءتهم رسلا بالبينات وجاءتهم جاءتهم الرسل ها الامم السابقه جاءتهم رسلا بالبينات فما كان الله ليظلمهم يعني جاءهم بالبينات فلم يؤمنوا فان فعز الله عقبتهم والله ليس بيظلم النم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ان بعد ما ظهر الاظهر الحق وبينه ما بلمنا الأدلة على على إلّا حتى عرفوا الحق بعد أن أصبح لهم الحق بكل الطرق ومع إيش ورفضوا أبوه رجع أجعل الله العجب عليهم يعني كأنه يفهم الناس يقول أنتموا أيضاً أنتم لا تقعوا في مثل حالهم ذر ثم كان عاجبة الذين أساؤوا أساؤ السوء ذر هنا ثم كان عاجبة الذين أساؤوا السوء. لجعل عاقبته اسمع على قرات نافع مم. والسوء خبر طبع. لان يعني لان القصه هنا لانهم كذبوا كان عاقبتهم السوء يعني الاسوء العاقبه الاسوء وهي الايه ان الله انتقم لهم لا جوء لا سوء ما هي محسوره خبر طبع. خبر كانوا وأن, وان كذبوا يعني لان لان لان كذبوا بايات الله ثم كان عاقبه الذين اساءوا هي العاقبه السوء طبع. لانهم كذبوا بايات الله وكانوا بعصيان هذا إذا قلنا عاجبة قراءة الرابع وجوه أسعى السوء والسوء يعني الأسوأ ما بلنهم أنك يقول الفضل والأفضل يعني العاجبة السوء يعني نحن تقول الرجل الأسوأ ولا المرة السوء وإذا قلنا عاجبة وجوها على العكس بس بس بحكرة حب بحكرة حب حب <حسنا> ثم كان عاجبة الذين أسعوا السوء لأن كذبوا بآيات الله ها ما عدا سوءه و قلنا ثم كان سوءه يا جماعه ثم كان عجبته الذين اساءوا يعني ثم كانت السوء عجبته الذين اساءوا والله ان عندك غير هذا ذي للاختلاف القراءات بس و على احتمال اخر بعضهم يعني يقول ان كذبوا خبر ورجع عاقبة الذين عساءوا السوء يعني إذا يقلوا عساء السوء يعني فعلوا الفعلة الأسوأ فعلوا الفعلة الأسوأ أني إيش أنكذبوا عاقبةهم كذا يعني أنهم رجعوا يستمروا على العيش على التكذب وكانوا بها يستهدئون الله يبدأ الخلق ثم يوئذه ثم إليه ترجعون قال الله بيبدأ الخلق بيبدأ أيضا وانتم بتروح بيبدأ بيخلق أشياء جديدة بتجددها يعني بتدروبها بتلاحظوا بها بتوجد بعدكم عدابه هذا عقبه بيعدوا انهم كذبوا بعاد كذا السوءاء يعني عقبه تكذب بعاد عقبه ان كذبوا الذين أساؤوا السوءاء يعني أساؤوا زيادة عقبه من كذبوا يعني كان هذيب يعصى المعذيه رجع وصلته الى ان كذبوا يعني يعني عقبه من ما استمروا يعني ما ما توفقوا إلى الايه <تصفيق> إلى الحق لأن المعاصي برجع, زي... برجع تصرف الإنسان عن طريق الحق أعافي حقيا يا عراضي أعافي عن فتبوية إسمك هذا يعني على حسب العرب على حسب القراءة على حسب القراءة الله يبدأ الخلق ثم يبعده ثم إليه ترجعه قال الله ليه يبدأ الخلق وانت قلنا العبر بيبدأ لأنكم بتترو أنه في خلق أشياء ما كانت موجودة أبناءكم ما كانوا موجودين خلقهم فيبدأ بيخلق ويخلق ويخلق, ويخلق, ويخلق ونراكل يعني كل مدة هو يخلق أشياء جديدة في الأجيال الكائنات وفي الأجيال في الحيوانات وفي غيرها. فالله يبدأ الخلق ثم يعيده ووذي نذيب رجع إيش عيده ثم إليه ترجعون رجع عيده ثم إليه ترجعون ذي رجع ترجعوا إليه وهذا الكارثة العديد. يعني الأشياء لهم. أنهم رجع ترجعوا إلى الله ورجع باي كل واحد على عمل. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون قال حين تقوم الساعة تقوم القيامة. بيجي يبلس المجرمين يبلس يعني ما عاد يدري وش يقول كأنه يتحير أبلس أتحيى حتى ما عاد يدرا ما عاد مستري تكلم ولا كلمة يبلس يعني ما يتحيروا ويندهشوا ما يسروا الدو كلمة يعني من الحيرة ومن الخوف هذه بيجي إيش ويوم مثلاً الساعة يبلس المجرمون المجرمون هنا عبارة في شامل لل ولا حتى للمسلمين ما قال كافر يعتبر مجرم المجرم اذي قصي الله اي واحد قصي الله هم مجرم سواء قد هم مسلم ولا مشرم حين عبر بالمجرمون يعني حتى يعرفوا المسلمين حتى هم بيصل الى هذا الحاله اذا عاش ربي <تصفيق> لهم لا اذا قدوا معصي هاي. قال يبلس المجرمون ولم يقل لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين يجعل عذبي يعبدوا الايش ما زي فيها بالدول الله سلام ما عد أهلا دي له من يشفع لهم يا الله صنام دول الآلهة كلها ما معتها نابع ولم يكن لهم من, من شركاء من شفعها ما عد أحد يشفع لهم ما عد بشي آلهة أنتات ما عزود شي ورانا بعد فكأنه ما عبد الله كان يحسرهم تحسير لهم إنه برجع يجيب ما عيد روانا وين لهم وان الآلهة ما جوا عب أحد ولا عاد أحد ينفعهم لا ما قال من ما منهم من اي منهم ما من يعني حتى شركاء يعني الشركاء إلى الله. بيقولوا شركاء يعني شركاء. يعني بيقولوا مع الله قال الشركاء حقونكم يعني مع الله، لأنه في الواقع ما مشاركة ما قال يعني ما شركة. شركة يعني ما الله يعني؟ لا ما هو بس، قال وكانوا كافرين رجع قال رجعوا يفروا كانوا يقولوا هذا ما همش دعيهم قاموا بيرجعين كرو يقولوا لا ذا ما هذا احتمال ولا اذا قلنا يكفروا بالشراكه ولا كانوا بسبب شركائهم اللي شركاء كانوا كافرين ويوم تقوم الساعة ويوم إذن صح يعني يستين لكم يعني ليش بعد واحد الله وبس ما وكى من دونه يعني ما بيعبد الله لا وإذا من دون الله حصلوا يعني ما وشى ما ما نعم نعم قال و... ويوم تقوم الساعة سو يوم أذن يتفرقون دولة. قال هذا حين الحينة... قال ذولا برجع تروح يوم الساعة يعني حين تقوم القيامة بجاء يتفرقوا هذا ذولا العصاه المشركين عشرة مر في ايات إنهم من من الأشياء دي بتخليهم يحافظوا على الشر المحافظة على العلاقات اللي قال مودة بين مودة بينهم. محافظة على العلاقات فيما بينهم إنهم أحد إنهم لا لا يدخلوا في الدين في لا يوحد الله. اللي قال ما يجي يحافظ على علاقة فيما بينهم لا يسرم بينهم قاطعهم سلامهم. <تصفيق> إيه ورجع قال ها يوم الجانة بيتفرغوا كل واحد ما عليهن فحد كل واحد ما عليهن فالثاني. <تصفيق> لا صح هذه وحده ثاني ان يوم القيامة قال بيرجع يتفرجوا الناس ما انذا صح ما يتفرج زين ويوم بها يوم تبو المستعيده يتفرجوا يوم يريد يتفرجون يعني الناس كلهم يعني يرجع بايشترك الناس باجي ناس فجنا هون اتفنا لين فسر قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات كيف يتفرجوا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحفرون بيرجعون في روضة يعني مكان بالأشجار والمياه يعني المياه والأشجار يحبرون يعني يسرون أشد السرور قال الحبور هو السرور الذي يظهر على, أيش على الوجه يعني من شدة السرور قال ها برجع أيها الأشجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجمال في مكان جميل في الأشجار والماء في واحة خضراء قال يسرون سرورا يبدو على أشجر يظهر على ملامحهم على وجههم <تصفيق> نعم الحبور هو كذا قال. واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب مهبل قال ولن قال يتفرقوا بيجي يوم غير مختلف واما الذين قالوا واما الذين كفروا وكذبوا هذ كفروا كفروا نعمه الله ولا نشكر الله على النعم وكذبوا باياتنا كل ما جاء من مائده وكل والقران كذبوا به بالنبي وكذبوا باليوم الاخر واللقاء الاخر فاولئك في العذاب محضرين قال هذا عندك قال بجنب العذاب محضرون يعني باجيهم في العذاب حتى قالوا قال محظرون في العذاب يعني دائم في العذاب في العذاب عنه, عنه. في العذاب مستمر كلمة محضر يعني يحضر للعذاب وما, وما هم إن باجي با يمكن مستمر في هذا الأمر حتى يعني ما حتى لا يخفف عنهم من عذابها. أنا قلت تفرجون يعني عندش ناس تجاهم، ونحن كلام عميلني ما نتكلم عنه. لكن الكلام إلى لا لأنه ناس بيجو منه يعني كان هالنبيين هم منه، كان ها كان. بعد ما قال. لكن من السياق هذا في بعضه نفهم إن اشتغلهم. نعم لا يعني. هو. إن شاء الله. وإذا كنت يعني كل الجب. واحد يكون حيدا. ما ليش موبان. لك يعني ما ما بدنا نعمله فيهم جمععه في روح في ما كل لكن نحن عن كل عن والمؤمنين فقال ها برجع يتفرغ الناس فالمؤمنين قالوا ما يدخلوا الجنة والكافرين قال برجع يحفرون العذاب نعم فسبحان الله حين تمتونه وحين سفهن قال حين بعد ما قال كذا إذا حين قل لأن الناس برجع يتفرغون ناس برجع يدخلوا الجنة وناس برجع يدخلوا الجحيم ويتعذبون ولا يخفف عنهم ولا يمكن يخرجون منها وما بخرين من حين قال في العذاب محضرون فسبحان الله إذا نبل نسبده الله تقول الفاي يعني كان مترتب على الكلام السابق اذا ما معنى ان نرجع الى الله الان ونبشره شيء ينفعنا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح يعني نسبح الله أو نسبح الله في, في كل وقت في وقت الصباح ووقت المساء ووقت الصباح وله الحمد في السماوات والارض وله الحمد يعني هو الذي يستحق الحمد في السماوات وفي الأرض لو ما حمده يعني لو ما لو ما حمده الناس هو في الواقع قولها الحمد ولذي يستعجل الحمد لأنه ذي ينعم على الناس كل النعم فهذه لعاجلها الحمد في الأرض وفي السماء ولا الحمد في السماوات والأرض وعشيا قالوا بعض من يرجع إلى الكلام الأول سبحان الله حينه سمسونه وحين سبحون وعشيا وحين تفرعون في الأوقات كلها ويجي يمنجو لهم ترى الله نعم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تفرجون قال الله دي بي يعني, دي بيخرج يعني بيخرج الحي من الميت من الميت يعني من البيضة كلها الحبة البيضة يخرج منها حيوان ما حيوان منها حيوان. من التراب إنسان. نعم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وايضا يخرج من الانسان الحي يخرج حي من الإنسان يعني يخرج الله ويخرج الميت من الحي يخرج منه على جسم مما سائل ولا هذا اللي ما ما يعني بيصير يخرج الحي من الميت والميت من الحي وبيصير كل شيء ويحيي الأرض بعد موتها بعد ما يجد ماتت الأرض يعني جفت من قلة الأمطار في حياه يعني بسرعة وبسهولة ويحيي الأرض بعد موتها. فذي ذا وكذا بيستوي بيصير يحير الأرض بعد ما ماتت وبيسوي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من وكذلك تخرجون برجع تخرجوا أنتم وجوه أنتم موتى فورجي ورجع باس تخرجون وتأيي للحساب والعقاب ومن آياته أن خرجكم من تراب ثم إذا أنتم بشرا تنتشرون قال من آياته من الأشياء اللي على على قدرته إن خرجكم من تراب لأن كل الناس من آدم وآدم شيوخ من تراب إتد من ال من التراب هذه ماوشين. آمين. وكيف من التراب بوجع بسرعة ما بالأخرج قم الله قد أنتم مدرية مع ركن. كأن إيه كان بسرعة كبيرة لينتشر الناس في الأرض ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آية أن خلق لكم من أنفسكم أزواج اللي تسكنوا إليها. أيضاً خلق الناس أزواج من أنفسكم قالوا ما يمنع من أنفسكم يعني مثلكم. ما اتطفيته الى جنس اخر يعني ما يعني خلق الله ادم وخلق له من جنسه امرأة وشابة له في كثير من حتى يأنس اليها ويسكن اليها ويتمعن اليها ما يجعله ينتجيب حيوان اخر ينفر منه ويبين تنافر هذا ايضا النعمة كذلك البشر يجعل لهم اناث ينوعهم الذكور واناث حتى يجعل الذكور اناث مقاربة لهم من جنسهم يعني دون بشر كلهم لأن الإنسان بعي مثل الإنسان ما نستطيع قال معايش ما يحيى ولا آخر ومن آية أن خلق لكم من قال ومن آية أن خلق لكم من أنفسكم الأزواج اللي تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أيضا بيجعل مودة وإيش وثلاثة بين الإيش بينكم حتى بين ال بين الزوجين بيجعل بينهم مودة وبيجعل بينهم حبه يعني لا حد كبير وإيش وراحة ورتاحة لكل واحد على عنها إن في ذلك الآيات اللي جم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانهم. أيضا قال من الآيات اللي تدل على تدل على الخالق على خلق السماوات والأرض كلها سبب. حين خلق هذا السماوات والأرض هذه الأجرام الكبيرة الهائلة هذا آيات. آيات يعني آيات كبيرة واختلاف ألسنتكم حتى الألسنة. حين كل الناس بيتكلموا. يعني يشتلوه له أمره ذي بيقول بعضهم ما بالطبيعة له لازم قلنا سوا لازم ماذا بيتكلم لغة ساو ولا لغة ولا لغة يعني آت اللغات أيضا الأصوات تختلف صوت قرص وصوت قرص وصوت يعني حتى نم بيجي يقولوا كل واحد الصوت خاص به بيجي يقولوا بسمة بسمة خاصة به ما يمكن يشتبي صوت عاصف هم أنا حد الثالث بذكر هذا لا حد يسوي أصوات ولا تتشابه ولا يعني ولا يجي ولا يعني ممكن أنها تفر. ملايين الأصوات ملايين وكل صوت مختلف عن الآخر هذا أيضا دل دليل على انها إنه إلى يعني إنه قادر على تواه نعم ما انها بالصدفة ولا غيرها لا والله زين اختلاف أتنيكم كذلك إن في ذلك الآيات للعالمين هذه محضون يعلمون ويدرون ومن آياته ملامكم بالليل والنهار وتقاعكم بفره يعني قلنا تحريك ال تحريك الأرض يعني الأرض تجويرها وحركة الأرض عشان يشعلونها يجي المصحح الإنسان يجي له دع الل يعل الل يجي له فيه والنهار يجي يجي يسمع يبحث عن ذلك ماذا كان كن... الإنسان؟ آية آية متقددة في الليل بتيجي لا رؤي نهار يجي لا رؤي نهار مفروض أن الإنسان أنت ما بمشت... يعني يعرف منها <تصفيق> قال و... وابتغاءكم من فضله منامكم بالليل والنهر وابتغاءكم بال من فضله المنام هذا في الليل والابتغاء من فضله هذا في النهار إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون الذي يمكن يسمع الكلام يستفيد منه ومن آياته يريكم البركة خوفا وطمعا كنا بيجيبكم ايش بالبرد حتى قالوا خوفا وطمعا ايش بيجوا في يعني بتأتيكم البروك وتخافوا منها من اللي عليكم ايش مصيبة منها ولا جي مثلا بروك ولا جي يعني, يعني ايش صاعقة وطمع ايضا بيطمع الناس فيها يعني بيجوا في نفس الوقت بيخاف الناس وبيطمعو تذلوا لاجي فيهم برد يعني ذي يجيبوا صاعقة ويطمعوا ويرغبوا إن يعني بكيفه عليه إنه بايح صلى الله عليه الخير الكهير فإذا قال وينزلوا من السماء ما؟ فيحيي به الأرض بعد موتها هذا أيضا أجد شيء عجيب يعني عند قدر الأرض أصبحت يابسة وجافة وبعد المرات رساحت كبيرة ورجع يجي في أيام دليلة وإنجل الله العنطار وقالت رحياها كلها يعني هذا آية عجيبة ثلاثان داخلهم يعني ما كان جهدهم ولا يعني وكيف يفعلوا مناطق بعيدة ما معها مياه ولا شيء لا انهار ولا غيول ولا هي ورجع مثلا على الامطار ورجعوا دي خضره ورجع تموس ما معهم كيف يفعلوا ولا الجهدهم يتبروا اي شيء ورجع يقول الله ويحيى هذه الارض ويرشها كلها ويسبيها كلها بسهولة هذا آيات قال عجيبة وعلى حسب مطلحة الانسان وعلى حسب ما يعني المسرحه لكل البشر ان في ذلك الآيات اللي لقوم ياكلون يبارك تفي الى هنا كنا نتكلم عن قليله عن... عن إمام علي ان سوره الروم صفحه أربعمائة وسبعة ايه خمسة وعشرين ومن اياته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فمن يهدي من أَضَلَّ الله وما لهم من ناصرين فأدم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبذيل لِخَلْقِ الله ذلك الدين القيم ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون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 أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله لتربو يقراه نافعه حفص ليربوها وما آتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأبم وجهك للدين القيم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كبرف عليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيبكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموك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 وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى اثر رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها اثر كراهه نافع حص اثر ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى أهل بيتنا الطيبين والطاهبين فلو من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره لأن في الآيات السابقة بيعدد آيات يعني أشياء تدل على الخالق وأنه الاله الذي يستحق أن يعبد ولا يوجد ولا إله غيره ولا يستحق أن يعبد غيره فقال ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره السماوات والارض كلها الكون قاعد يقوموا يعني يستقروا بهذا الحاله لا يجب فيه اضطراب ولا يجب فيه تصادم مع ما فيهم من حركه ودوران وحركات عجيبة ما يعني ما جاء معهم ذا الكلام هذا دليل كبير على إيش على قدره الله على عظمته ما الناس يعني الا اصنام هذا ما يعني ما جات تسويه نفسها قال ما تمتكلون أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون أيضا عد. والشيء عد الشيء العجيب الغريب إنه مبلاب يريد يريد الله من الناس يبعثوا وقال خرجوا كلهم من القبور كل الناس يعني ملايين يعني عد أعداد هائلة لأن تخيل من من زمن آدم إلى الآن كلهم يخرجوا من القبور فهي صورة يعني عجيبة هذا قال وأيضا هذا يعني تدل يعني الله ما بلا يريد إنهم يخرجوا وخرجوا عبر, عبر الله عن هذا الكلام ما يحتاج إنه لا شغل ولا يحتاج له ناس يحاوله ولا مقاولين ولا يحتاج مبلغ صور لنا إنه ما بلا يريد هذا الأمر حصل كيف يصور لنا هذا هذا الكيفية قال ما بلا إذا دعاكم قال قوموا كاموا. طبعا ما بشي دعا الله ما في حاجه يدعيهم ما بلا يعني جمة يعني أسهل حاجة عند العرب إذا يشتون واحد متمكن إلى بعد الحدود بيقولوا ما بلا يقول له شيء حصل وحصل هذا يقوله متمكن حم الله ما يحتاج ولا يقول كذا ما بلا يشتين يبين اذا الله يبين إن هذا الأمر سهل عليه ولا هو متعب له ولا هو خسر له ولا قليل كأنه ما بلا يقول كذا يقول في الواقع لا يحتاج حتى إلى القول ما في حي يقول قومه ما بلا يريد, يعني يريد هذا الأمر وقام الناس يريد الله هذا الأمر وحصل مثل ما يقوله إذا راد شيئا فإنما يقول له كن فيقول ما بشيء يقول كن ما بشيء يقول كن لي ما بشي يقول لك كن يخاض له ما بشي اذا ما بلا المسألة تصوير لأن الأمر سهل عليه با يوجد بسهولة لان غاية ما يتصور العرب الناس في السهولة أنك ما بلا تقول له شيء حسر حفظ عندهم ما عدباس منه صور الله سهولة هذا الشيء عليه أنه ما هو عليه الصعب ولا ذي إذن هذا الذي القادر على هذا الشيء هو الذي ينبغي أن, إيش؟ أن توجه العبادة له ولا, إيش ولا يعبد غيره وله من في السماوات والأرض كل, له كل من في السماوات والأرض والسماوات والأرض كلها تحت تصرفه فيها. هو فيها كل اللي يعني هم مطيعين له يعني مجانس يعني مطيعين كلهم تحتاج إرادته إن كل الأمور وكل التدابير وكل التفاصيل بشكل ما يتصور يعني حتى زي مثل الأوراق كل ورقة تسقط وكل حركة إذا مثلا قطرة سقطت هنا ولا مشت كذا ولا سوت كذا وأي أي أي حاجة أي فعل هو بيجي إيش يعني بيلاه عالم تدبير من الله إذن هو الله إيش؟ يعني هو كل شيء مطيع لله، فذي بسير الأمور، هو دارب كل شيء، فهو هو إذن من هذه من الآيات التي تستدعي أن لا يكون هناك إلى غير الله يعني حين بيقول إن هذه خلق السماوات والأرض ومن هذه السماوات والأرض ومن هذه بالمعنى كان من يعني منتهى يعني إن بيغير، فذي بيشق الأرض، فذي بيسويها كذا. بي لا يدعى أدراعب هو دائم في دار أن, إن الأشياء هم لا يدعى أدراعب لا هو عاد يحب لهم بهذا الشيء أنه بيرجع يحصل هذا الأمر ويحب أنه بيرجع يحصل هذا الأمر إذاً إن بغي أن تنتبه له وحين يقدر يستدل عليه إنه قادر أنه بايحي وقادر على الإحياء في آيات كثيرة في خلاص يعني يحطه كأيش كأنه أمر مسلم يجعله من آياته؟ لأنه لأن يحب جد. الخبر جديد؟ يعني إن شئت إنها أمر سهل عليه، ولا يقول كذلك. وهو الذي يبدأ الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو, وهو نعم. قال: هو الذي يبدأ الخلق. قلنا لكم هذا يبدأ الخلق واضح. وهذه يبدأ يعني حتى أنكم تلاحظون أن يبدأ مخلوقات كثيرة. وذي يبدأها. تلاحظوا أبناء البشر، الأبناء هذه كلهم ما كان قبل عشر سنوات الله خمس عشر سنة ما كان بحد، ويجو. وجدت أشياء كثيرة وعوالم وأشياء بيبدأها يبدأها يعني ما هو النقد بدأها قبل بيبدأها وإحنا بنراها بنراه ما كانت موجودة ثم موجودة يعني هذا المفروض فيه درس لنا نعرف أكثر من نقول قلنا كل الأشياء خلقها دفعه واحده بس لكن عنده بيوجدها شيئا فشيئا هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده برجع يعيده وهو أهون عليه يشتيه يقول لكم فإذا والإعادة هي أسهل هي اسهل من الاجل البدايه هذا القاعده العامه عند الناس هذا القانون عند الناس انه هذا اسهل من البدايه انك اذا شيء اسهل من حين تبدأ من ما طبعا لكن بالنسبه لله عز وجل ما في شيء في الواقع ما في شيء اسهل ما في شيء اسهل كل عنده ما فارق بينهم لأن كلهم سواء عنده يخلق الكون كله ولا ذره واحد ما هو مكلف له ولا متعب له ولا يعني يفكر عليه ولا شيء يقول لكم هذا الكون مليون مره اذا ما بالله مساله اهون عليه يعني كان يجي يقول يعني أنتم بالنسبه لكم المفروض تقتنعوا ان مقتنعين بان الايش بان الاعاده اسهل من الايش من البدايه اذا هو على على كلامكم هو اسهل في الواقع ولن عند الله هو أمر الأمر الامر سواء قال ولا المثل الاعلى في السماوات والارض المثل يعني الوصف الوصف العجيب الاصل الوصف الاعلى الله يستحق الاعلى الاوصاف هو الذي له الوصف الاعلى في السماوات واشول وهو العزيز العزيز قلنا لكم الذي لا يغلب ولا يغهر الحكيم في كل افعاله في كل تصرفاته لا يضع الامور الا ايش يعني يعرف كل شيء ويعرف ما هو الحكمه في كل شيء ضرب لكم مثلا من امواجكم هل هلكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء قال بأذر بلنا مثال من أنفسنا يعني ذح أن أنتم بتدعوا أن هذه الأشعة الحجار أنها آلهة مع الله قال ها الله بأذر بلنا مثال ندري إن, أن هذا غلط كبير ما مرضينا به قال ما مرضيته بأنته مثلا أنتو قال يفرضوا أنتم معكم أموال معكم عبيدة انتو با ترضوا ان بعض عبيدكم طبعا العبيد بيكون تحت امره السيد يعمره شي يسوي ما بده هلا لا هل با يرضى السيد ان يجي واحد من العبيد يشارك في المال كله يشارك في المال وش ما يشتيع العبد وجوه يعني بحرية العبد يهم نافس له يعني بحيث انه يعتبر شريك له اي, أي سيد با يرضى في هذا الامر لا ما احد راضي قال هل إذن ليش من توبات رضا أن يقول لله من من عبيدة حين يجعلوا حين يجعلوا الله شركا من أشخ من عبده حين يجعل حين يجعل الأصنام اللي من مخلوقات الله يجعلوها شريك لله ليش من توبات رضا وأنتم من توراضن أنكم تجعلوا العبيد شركاء لكم مع أنكم أنتم والعبيد متقاربين فيكم حياة وفيكم إنسان يعني كلكم بينكم تقارب كبير إما, إما الله والمخلوقات ما به ما بمقارنة. لاهم يعنيهم بي بيقولوا بوجود الله ما بيقولون لهم لا بي منو بوجود الله ما بلهم حبيبونا الأصنام عليها ويعبدوها إذا بيستنكر عليهم ذهب لهم مثال قال ذهب لهم مثال بشاعة هذا الشرك من أنفسهم قال ما مرضيتوا أنتم هل لكم قال ضرب الله مثلا ماش من أنفسهم أنتم هل لكم مما ملكت ايمانكم هل يعني هل يوجد من من مماليككم يعني ولو بعض إيه بعض ام مثلا بعض العبيد دي لكم هل يوجد منهم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء هل لكم منهم من شركاء يعني هل منهم من العبيد لديكم ملكت ايمانكم يعني العبيد بكم فان بيملك الانسان بيسموه ملكه يمينك يعني العبيد حقنا بيقولوا ما ملكت يمينك لان امن فيه وعادةً يعبروا باليمين عن القوة، بل... ولا أنه بال ما بالشراء ولا شيء وهو بيشتري عادةً والشراء يمارسه باليمين. المهم من المرض ما ملكت إيمانكم من عن هل لكم من ما ملكت إيمانكم من شركاء في ما رزقناكم؟ يعني في الأمور الذي معكم. هل معكم شركاء؟ حتى, حتى أيضاً يبين لكم الأرض التي معكم ما بلا رزقناكم إحنا. وأنتم من ذرائ الذين شارفو. فيها. لا انا انا ناظر هنا قبه شاركوا جعلوا ايش جعلوا لي شراكه ولا بيذبروا شيء وانا ذي بنفع الكل <تصفيق> يعني ما هم مثلكم رزقتو ورجع قبه اقول خلاص انا راضي شاركم <تصفيق> <تصفيق> يعني فرق في المساله كبير ومع ذلك الفرق الشاهده من ترافل ما امرضى احد منكم اني يخلي العبد حقه شريف له يسوي يعني يقول لحد شراكه مثل اي واحد حر قال كيف قال شركاء كافي ما رجقناكم فأنتم فيه سواء شاركوا جابت أنتوا سواء ما مرضيكم كيف سواء قال تخافونهم كخيفتكم أنفذكم يعني تبذلوا منهم مثل ما بذلوا من أنفسهم يعني من الحرام يقول أنفذكم يعني يجي له هل أنت بترضى ترضى أن يجي لك عبد من عبيدك يجي شريك لك في المال تخاف منه تقلك يعني لان كمان الإنسان مش شريك إذا من شريك هو حب يملك لك النص مثلا نص وأنا أنا نص وأنا نص أنا قلق لا يأخذ زيادة لا يخرب لا يمحك وجوك لذا بيني وبيني مال مشترك أنا قلق لا يروح يخرب بالمال هو ريناوية لا يروح يشل مثلا يتعدى وأنا أيضا ما بصورة تصرف فيه ما بصورة تصرف المال إلا يلا قد رضي يعني أنا مقيد فجاه هذا الشراكة قال ها أنت لا ترضى انجوبها واحد من عبيدك يشاركك بهذا الدرجة يعني مثل حر مثلك مثل حر مثلك يعني بحيث انكم سواء أنتم يا سواء فالأس فأنتم في سواف المال تخافونهم تخيبتكم عمزكم يعني بالذل من هذا الشريك يعني ما معنى الذل عنه لا يدخل منه يعني باتقلك ما بتطمعني في امورك بتحتاج يعني حين جوا شريك لك بجوا بكلك ويشريك لا يجوا يزيد لا يجوا ياخذ لا يجوا يخرب لا يجوا يمحك لا يجوا يتخذ امر وانت ما يعجبك وأيضا حتى انت ما تستطيع تتخذ امر لا يجوا ما يرضى بيه بشيء من الخوف والقلق من الشراكة كهذا فرضا يحبك شريك لك بهذا الدرجة هذا تخيفتكم أم تحيطكم يعني تخيفتكم من من المشاركين لكم من الأحرار كذلك إذن من تراضي يعني واضح إن ما حد راضي بهذا إذن إذا من تراضي بهذا كيف كيفما ربيت رضاه بال بالشراكة مع الفرق الكبير أيضا الفارق يعني بالن يعني بال بالأول أنكم لا ترضى ربي لانه قلنا اولا الله ما هو سلاه والمخلوقات وانتو والعدل سماء ثانيا انتم بتشاركوا ما رد انتم تشاركون في شيء الله رزقكم يعني هم شيء من الله ما بلا ايه ما انكم وجدتوا اما هذا بتشاركه ربي تجعله آل اله مع الله ولا والله في وجد كل شيء وهذا ما سبب شيء ما إلا معنى يعني موجودة من كذا قال كذلك يعني إذن مثل ما فصل يعني وضح هذا الأمر إن الشراكة هذا ما بيضعبها الإنسان نفسه ليش بايض الأبهار البارد إذن يفهم من هذا الشراكة إنه جرم كبير اللي يجعل مع الله شركة ويجعلهم شركة ويجعل العبادة يلهم فقال كذلك نفصل مثل ما فصلنا هذا ووضحنا لكم إن الشراكة هذا أمر بعيد ولا يوجود على الله وإنه هذا أمر مستنكر كذلك نفصل الآية حتى قال التفصيل هنا التصوير بطريقة التشبه حين يشبه يعني بيعل لكم بيصورها لكم بمثال بحيث انكم تدركوا تدركو إيش بشياعة هذا الأمر الشراكة، يشبه مثلا ب يعني بحالة كم أنتم، فالتشبيه عادة والتصوير هذا بيصور بيوضح الامور بيوضح الامور اكثر قال هكذا في إحنا كذلك نفصل الآيات نأتي بها واضحة وبيينة لقوم يعقلون أذي بيفهم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أعضل الله قال لكن فالواقع الظالمين قال اتبعوا إيه أهواءهم فالواقع ما هي مسألة هذا ما هي مسألة إيه التباث التباث عليهم الأمر واضح واضح كيف النبي يتبث عليها الأمر ويجعل هذا الصنم إله مع الله هذا ما هو. ما هو مسألة اشتباه ما هو اشتباه أو خطأ خطأ في البحث ولا في النظر ولا في التفكير ما بالله مسألة أهواء، مهما أهواء واطماع. مثلا وجدوا إنهم لو يؤمنوا بالرسول الذي أتى به يعني المرسل من عند الله، إنه بتفوتهم مصالح. فلذا أكثر من بيرفض الزعماء ولا كبار. <تصفيق> <تصفيق> نعم، أك الزعماء والكبار ما بيرون، إنهم بيحسون مصالحهم به بتنهر. فإذا قال إذن, إذن ما معكم السبب؟ في الواقع أنتم ما مسألة أن لسبب عليكم الأمر أو ما عرفتو، بل بل اتبعوا اتبع الذين ظلموا اهواهم بغير علم ما معهم اي مستند ولا ولا معهم اي دليل عليها بل بجاهه نعم فمن يهدي من أضل الله اذا قلدته كذا ما رضيت وتبعته هواكم فالله خلاص اذا قدر الانسان كذا متبع الهواهم مرجح له ولا يرضى الرب فالله بايه يهي اي بمعنى انهم باين يتركه ما عنده ما عبله ألطاف تهدي ولا خلاص إذن فمن يهدي من أضل الله يعني يقول هنا إذا أنتوا اتبعتوا أهواءكم وما رضيتوا يجي الأهواءكم فما عنده هنا فيكم يدور لكم يعني كيف تكتنعوا وألطافوا يعني تسهير الطرق لقناعتكم ولا لإيمانكم لأنه ما عد رضيتوا تقبلوا شيء فهنا فالله ما عبه إيش ما عب يجي لكم ألطاف اجتمعنا الضلال أضل الله يعني انه خذلهم او تركهم معد تر... ألطاف. ألطاف ما عداش جعلهم الاطاف واذا ما عد معهم الاطاف من هذه عبا ما ارضي ما بلا بيتبع هواه ولا بيضايز يعني يرضى من الله بشيء ولا بيتقبله اذا الله خلص ترك من الاطاف وكل شيء ذي هداه هدايته فوق هلاس من عدي عدياش باقي يهديه فمن يهدي من اعضل الله يعني ما عدي حد هادله وما لهم من ناصرين ولا عدي حد باين فرهم حين جاء يتعرضوا العقاب الله برجاء يتعرض للعجاب الله غضبه ورحت إيش ما نعلم ولا ناسلما ولا حمله إذا فأدي وجهك للدين حنيفا إذا كان الأمر هكذا وعرفت أنت أن المفروض يعني من خلال هذا الأمر كلها الآيات السابقة المفروض إذا أن توجه العبادة فقط لله ولا يعني يشرك به شيء فأدي وجهك للدين الحنيفا أدي وجهك للدين فقط لا تعتبر الدين للدين حال حاكم حنيفا للدين مستقيما يعني لا ج فيه عوجاء وفيه أخطاء وفي يعني مغالطات. هذه مجهك يعني كأنه قال توجه بكل ثقلك إلى عبادة الله. لا تروح تتوجه إلى آلهة أخرى. يعني أخلف أخلف العبادة لله. ادي وجهك يعني مدين وتوجه بكلك إلى الآلهة للدين الجيم. يعني لا تروح تعبد شيء آخر. لأن ما بيجي مجهل لله. هذه بيعبد أي آلهة أخرى. إيش تي؟ ترتيب هذا الكلام على ما سبك والفاء تفيد الترتيب. يعني اتركته فأدي وجهه في حنيفا قالوا حنيفا يعني الدين حالك أنه مستقيما حنيفا لا خال من الشر هذا إذن المفروض أن تفعل هكذا فترة الله أصلاً أن أنت مفطر على هذا الأمر الإنسان مفطر على أن هناك على على معرفة أن هناك خالق وأنه هو المتحكم بالكون الكون فلذا قلنا لكم حتى هؤلاء المشركين كما وصلوا في البحر ولا وصلوا في الضر ولا لا ما برجع خلا ربي يعني قدوا شيء فطري حاجة بيحس ان الله هذي خلق الكون بذاري بهاد العمر وحس انها وذي متحكم بالأمور وذي بتغير كما الحان واضطر ما بالله بيرجع أصلا يعني كأن عمر فطري ما بالله بيلعبه عليه لما يخله بجع الأثناء إذن الدين القيم الأثر وعبادة الله وحده هو فطرة الإنسان كذا فلذا قال كل مولود يولد على فطرة وإنما أبواه, أبواه يهودانه وينصران يعني الفطرة يعني الله الواحد الاحد وأنه هو الذي يعني الذي اليه الله فقط لكن ان ياكل ابواه ماذا بيثروا عليه حتى ياخذ عقائد اليهود او النصارى ولا في الواقع ان الاثر اثر الفطره في فتره الفطره السليمه يعني كانها التي خلق الانسان عليها فلذا قال قاعد وجهك كالدين حنيفا فطرة الله هذا يعني الاستقامه للدين الحنيف هو فطره الله التوجه لله وعباده الله وحده هو فطرة الله من ولا يأكد. حالة حالة الله لا ما يوهيه. والله الله ما الله يعني إذا انت توجهت عبد الله وحده وهذا انت كذا فطرته الله الله لا، لكن الحين تقول كلا فوجود فترات الله، يعني كأنه بيأكد كلام السابق فترات الله، والله معناه الز الزم فطرة الله التي فطر الناس عليها. حضر مجيء المسعود فحذف. كان قال قال كذا عندني قال فزمه شري قال عليكم فترات الله أو الزم. هي مع حنيفا ليش ما النبي نبي؟ حاضر النبي. ذا ذا ذا مع حنيفا. كان مع حنيفا. باي سبأ قال قال أجي مجيء يعني حنت حنيفا ولا الدين حركنا حنيفا باي. هذا ثاني عندي الله وصفر. <تصفيق> سهل سهل بايش <بقى> برا المعنين <تصفيق> قال باقي مجهة الدين حنيف الفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدي لها لخلق الله يشتيك عنه يقول ال... إما جمعنا لا تبدي لها لخلق الله هذه الفطرة في الواقع ما هي متغيرة في الواقع ما هي متغيرة ولو غالط الإنسان نفس إن الله إن الله هو الذي الأج... يستحق عباده فقط وإنه هو الذي يلجأ إليه ولا غيره كأنها لا يمكن أن تتبدل وبعضهم يقول لا تبديل يعني لا كنت تبدلوها لماذا تبدلو فطرة الله؟ جوا المراد بلا تبديل يعني الطلب لا تبدلو فطرة الله <تصفيق> ايđ وهو التوحيد. التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم أن يعبد الله فق وحده لا يعبد شيء آخر معه هذا الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بي يارو لهم لم ايش اخرى قالوني بينا اليه قال حاكي موجهك بالدين جاييني قال حين قال قال الخطاب رسول الله صلى الله عليه واله والمراد هو طبعا ماشي الراقي وجهك ما بلا خطاب النبي وبس المراد النبي انت اش واتباعك اجي وجهك يعني أجي ما نقدر خطاب الامه فلذا قال كأنه قال اجي موجهك. ان خطاب للنبي خطاب له أي فاذا فإذا أكتل حين قال منيبين أقيم وجهك منيبين يعني أقيموا أنتم يعني ذي ان المطلوب أنتوا أقيموا وجهكم جميعا أنت رسول الله ومن اقيموا وأسبعك أقيموا وجهكم منيبين إليه أقيموا راجئين إليه نعم فإنه خطاب خطاب النبي فأجم وجهك قال منيبين إليه واتقوه قال منيبين حاركم راجعين إلى الله واتقوه خافوا واحذروا ما يعني يخالف أوامره وأقيموا الصلاة واهتموا بالصلاة أقيموها واجعلوها مستقيمة تامة ولا تكونوا من المشركين بعد هذا الكلام إذن أقيموا يعني أقيم وجهك يعني اجعلوا عبادتكم خالفها لله ولا تكونوا من المشركين لانه واضح اذا خطاهم كيف أنهم على خطا من الذين فرقوا لا تكونوا من المشركين قالوا لا تكونوا من الذين فرقوا من الذين فرقوا دينهم بدل من المشركين فان قال لا تكونوا من المشركين لا تكونوا من الذين فرقوا دينهم شركه فرقوا دينهم دول يعبدون الاثناء دول عبدوا الرسول دول عبدوا الرسول كل واحد له اله الحاله لا لا انتم مثلهم وكانوا جيعا فرق ما هذا المطلوب المطلوب ان تكونوا كلكم جميعا يعني فريق واحد وكلكم مؤمنين بالله قال وكان وشيئاً كل حزب بما لديهم فرح وانما أصبح حتى كل حزب لا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني ذم لهم عندما تفرقوا وكان كل الناس قد مذهب لحالهم ودين لحالهم ذم الهذا للتفرق قال كل حزب بما لديهم فرح حتى وصلوا إلى ان كل واحد منهم عندنا يعني يعني بحين قل نفسه لما أصبح قدوا خلاص مع جناعه وفارح بما هو عليه فأنه يعني خراف قدو على في عين الطريق كل حزب بما لديهم فريحين وهذا هذا المشكلة المشكلة إن الإنسان إذا سلك طريق غلط وحاول إن نفسه نسير يرجع بيصدق لما يرجع يجي لما يرنقده على الحق ويثم إثم دا في ذلك في أنت هذا الأمر كل حزب بما لديهم فريحين وإذا مس الناس يطرقون دعوا ربهم ونبي نإله قال الناس ترد الناس الناس من أي منهم فهم يعني ما هو قال مؤمنين مشركين ومؤمنين أي إنسان وإذا مس الناس ضر كما جاءهم ضر ألم شديد ولا خوف ولا دعوا ربهم بيد الله ما عديد الله سنعم هل تعالوا بيعبدوا ألا سنعم بعض إذا جاء ضر لا عبلا بيدعيش كما هو دعوا ربهم منيبين راجعين إله معد الله هو. ثم إذا أذاقهم منه رحمة ورجع يزيدهم منه رحمة ما بلا يضعم الرحمة يعني ما بلا يحسوا بالشفاء بسرعة اذا فريق منهم فربهم الله لاحين سرق على الناس يعني هذا يبين لنا الفطره ان الناس يلجؤوا الى الله انه هو الإله إن الاله فقط لكن وانه هو, هو يضطر يعني كم يعني ما بلا هو يضين عليهم كما ويخرجهم من الاهم المشاكل اذا اضطروا اليه بيجوا ما بيضطرون ما بيرجعوا الى اله ويرجعوا اليه وكما ثم إذا أذاكهم حن حتى أذاكهم يعني لهم ليش يبدأ يعني حتى لو ما تدعيش أكتملت رجاء اللهم ليش العافية مثلا بالنسبة للمرضى ولا الأمن والله يعني لا والله يوم معناه كان الشيء أصل تذوق الشيء أصله كان الشيء القليل منه بيقول تذوق الطعام مثلا ما يجي الأصل فيه كذا ثم إذا أذاكهم منه رحمة كما أذاك الله من أذاك الله الرحمة منه يعني أنقذ من الموقف الذين فيه إذا فريق قلنا رحمة إذا هنا إيش للتعج يعني فجائي يعني الأمر غريب غريب جداً إنهم إرجع إيش إرجع يجببها الناس أو المشركون يعيش يشركون بربهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتانهم كأنهم بيشركون الجلحين أعطين أعطاهم الله يعني بترجع على دبور يعني تكونهم بيفعلوا هذا اللي يكفروا بمعتناهم يعني يجي... لا إه؟ يعني حنا نعم الله عليهم بهذا جاز النعمة هذا بالايه بيكفر كانوا يشتري هذا الأم ليكفروا بمعتناهم ما لا ها... هو تعلم تعلم قبل أن بيفعلوا هذا قال ليكفروا بمعتناهم ولا بعضهم قد يقول إن علامة العاجبة. بعضهم قد يقول لكن ربما اني تقول كأنهم تعليل وجو في الشيء مجال يعني بيفعل كأنه يلي جاب الله لما يشتغل كذا لا كذا ما هي بهم ماذا الهم ما ما ما هذا عندك مشته لما ذهنهم مشته يعني يتأجمع يجلج <تصفيق> قبلها ملعامة أظن ما هي الحالة قال قال يكفروا بما أتيناهم قال كأنهم يفعلوا هذا يكفروا بما أتيناهم يعني بالنعم هذه أعطيناهم يكفروا ب... يعني مبلغ ننعم عليهم ونخرجهم من الله مشكلة هم نبضر راحوا يشركوا كان أنهم يشتغلوا إجازوا إن عملوا عليهم في هذا الأمر آه. قال فتمتعوا إذن قال خلاص إذن توكذا تمتعوا ولا يعني إذا كنتم تهتدين فتمتعوا سوا وجه ما بدكم سواذ اللي يقرنكم فسوف تعلمون أنتم دارين بأشباحي يعني هذا تقولوا التهديد إحنا أمر من الله في تمتع ما يبي أمر من اسم تمتعوا يقولون على الـ على الاسم على, على, على الشرك فتمتعوا يعني تعلن حتى بشرك حقهم تمتعوا بأفعالكم وسووا وجه ما بتسووا وتبعوا أعقام وانتم بريئين فاسرب فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو تكلم بما كانوا به مش يفرقون قال والله كذبهم كاد كان معهم دليل من ربي حجه سلطان يعني حجه كان معهم حجهم عند الله من, من بحث ولا عند آله مع الله إنه أمر غريب إنه يجعل لها الحجر يجعلها آله مع الله ما بها أي دلالة ولا بها أي مقارنة ولا يعني ليش يسوي كذلك كان معهم قال حجهم عند ربي وحجه واضحة حتى كانها بتتكلم كان أم لهم إيش هم أنزلنا عليهم سلطان وكان نشت يقول ما هو سابر جي لم أجل ربي قال أمر نمي يعبدهم أشياء أخرى أم أنجلنا عليهم سلطانا إذن السلطان المراجب الحجة فهو يتكلم هذا السلطان الحجة يعني هناك مجاد مجاد يعني الحجة تتكلم يعني يعني هي يظهر منها هذا الأمر حتى كأنها تنطق يعني نحن بنقول كذا على القرآن ينطق بهذا الكلام أم أنجلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا بيكركون في يعني يتكلم بشركهم هذا ويقول لهم إنباء لهم الله وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها كيف الله معاملة الناس ومعاملة الله إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها كل إذا أعطاهم الله الرزق إما مطر فرحوا فرحوا بها لكن إشتي فرحوا ما بيفرحوا يشكروا لما الفرح يستستهد يفرح الانسان لكن فرح في بطر فرح ما يتذكر الآخرة ولا يتذكر أنه باقي يتسفير في انتهاي على هذه النعمة ولا يتذكر وش باي يجي عليه أن الله باي حاسبة على هذه النعمة فرح ضطر هذيه مستنكر قال واذا أذقنا الآيشة الناس الرحمة لا تنفرحه بها وإن تصيبهم شيء قال يفرحوا ضهى ويربطروا ولا يتذكروا ولعي يشكروا الله عليها ولا يعني وكانها طباد دوم العم وكانهم مذيب عليها ما كان الله ذي أعطاهم ولا يشكروا ربي ولا, ي... ولا يذكروا وين توصفهم سيئه وكمان ياهم مشكله سيئة يعني حاجة سوء مثلا قلة الماء الجذب وين توصفهم سيئه بما قدمت عيبهم اذا هم بيئس يعني ما حب يتذكروا ان بالاه عليهم لهم يعني ذبن عليهم قال عليهم ما يشكروا عليه يشكر الله على هذه النعمك ولا يبالوا ما كان ولا حتى يستفيدوا يدرى أن الله يرزقهم لأن بمجرد ما تنتهي هذا النعمة إذا جعلهم سيء إذا جعلهم جد خلاص ما عند السبب هذا الأمر إن الله ما بيشي إلا ما هم جا أن الله ذيعطهم وما يسبوا يرزقهم يعني إذا كانهم كان ما يعني ما كانهم ما بياعترفوا بالإله حرام ما بي ما بياعترفوا كما أن عمل الله عليهم فيه ما بي ما بياعترفوا بهذا الأمر إنهم عند الله ويشكروا عليهم حتى أني كمن قذع عنهم خلاص في و المؤمن كما إذا قطع على يعني إذا جال نعم الشكر الله عليه وإذا قطعت رجع إلى الله ويدري ويركن على رب أنه بايزه لأن هذه كان بيعتها أول مرة ما ذكر أن نسي وأنكى لهم أول مرة فإذا قالوا أن تسيبهم سيئات بما قدمت قدموا سعيدهم هم يجندون يعني غريب بعد ما كان بينهم عليهم مرجع لما جاء جند قالوا خلاص ما أستعمل جنائي ليه ما أستعمل نجاهم أول مرة ما هو من الله إذن هذي باجبر هذه مثلا أيضا نبهنا جد أن حتى حين يجي لهم بسبب أعمالهم ما هو بسبب يعني أن الله حرمهم كبير يعني حين في فئص ربي ورجع جاءهم جد يجي لهم إذا بيتهم يرجعوا ما بالله بيتهم وخلاص يقولوا خلاص ما عند ربي ما يتذكرون أنهم يرجعوا إلى الله يتوبوا إله وأنهم باقي يفزقهم يعني ولا بيفكروا أنهم يصلحوا أعمالهم ولا أنهم يرجعوا إلى ربي ولا كأن الرب يذي بيرزقهم يعني من المحروف أن يذكر المؤمن يذكر كما جاء له مشكلة لا يجو محك في شيء لا يجو كذا ويرجع صلى ربي ويبشر ويبسر أمور حلال ويجعل الله يرفع هذا الأمر فقد يجو فيها درس من هذا الباب فهم لكن ما بينفع فيهم بيعطيهم الله قال يرزقهم ورجع بعد ما يرزقهم إذا جاء لهم مش بذا محكوا إنه لو تعالى الحين قال وإن تصفهم سيئة بما قدمت أيديهم يعني بسبب أعمالهم يعني يجي لهم جد بسبب أعمالهم ولا مرض والله حرب ولا خوف بسبب أعمالهم كل السياحة عامة وإن تصبح مسيحاتهم بما قدم سيدهم إذا هم يقنطون يعني يعني بيأمك برؤيع لا أصلا ما كان الله أنعم عليهم سابقا ما كان الله أنعم عليهم سابقا فإذا كان الإذا يعني شيء عجب بعد ما ينعم عليهم هو المره ورجع ما بلاسه يجيلهم جد ودد بسبب أعمالهم قال لا حلس ليس أنها ربي عبا يديهم ولا يعني المفروض ان يرجعوا امورهم ويكلوها الى الله ويدروا ان الله الذي يغير الاحوال ويحاولوا يصلحوا اعمالهم حتى ان الله يرزقهم يعني ما بيفكروا ان الله بايمكن يعيد عليهم الرزق ولا بيفكروا يفلحوا اعمالهم يحصل هذا الامر <تصفيق> إلا <تصفيق> يعني في كم اضطر يعني ولكن يعني كمار... أو كبئة لا بعض المرات يجي الإنسان ضر. بر... بعض المرات يجي يعني ضر يعني ما عاد يلقى الشخص بايم بايم بايم بايم. <تصفيق> لا. <تصفيق> لا لا لا ما عاد إذا, إذا, إذا يعني فرق مثلا بفرق في بعض المرات يجي لك يأس مرض ما حد... ما استروا كل الناس كل الأطباء قالوا خلاص ما منه. ورجع قولي أتري أغارب يمعبله لكن ما ذا لا مثلا جالهم جد يجلسون حباي وبارون يسافروا أنت قولي مكان ثاني ولا يسروا كيف يسبروا يدبروا فسروا؟ فجيز يسروا حباي ويدورون عندنا إيه يعني إيه ب... يعني كان ما بدل حمل ربي بالذكر يعني إذا كان هذا لأن جنوده مبايوها يجمعونه الله إذا بخارج أنا يعني بعث بعد إذا أشل الإنسان عاد القرار ذي بيجي إلى إلى الله كما قد يعني ما عاد بيراع حد ما ولا ولا عندهم ما عاد حد ما فعله من الخرب، بيرجع يضطر إلى الله هذا كل الناس لكن ماذا يشتنون دياتهم يعني بجيهم يدبوا حاله وفقروا وشدها لا ورجاء ما يتلحهموا إن ربي يتبرينهم مع علىهم لا يدعوه آه. ولا يصلح أعمالهم ولا يشكروا أنه ما مضر معلّم قصدي قد أنعم علىهم قد ايه عاده جاء وعدهم عليهم. عنده قرار قال وَإِنْتُزِلْهُ سِيَأْتُمْ مَا إِذَا هُمْ يقنطن يقنطن يعني, يعني يَقْنَطُونَ من رحمة الله يعني ما به إيمان بالله الذي يسبر كل شيء ما به هذا الأمر لا يقنط إلا الكافر قال أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ما أن الله الذي يبسط الرزق ويعطي واحد سبر نفسه سبر الله ما ولو أن أي يعني ولو استقاموا على الطريقة الثلاث كينهم ما نغدق لو قالم ذاب دم سبروا باي سبروا باي يغدق عليهم بايدل عليهم الماء ويذبر كلهم ما بينتبه ان الله يبطل... إنها والدي بيتحكم في الأمور يعني يقدم عند من ما بلهم بيدهن نفسهم كل شيء يعني ثمانية من كامل الآلام في السنبث أو لم يرى أن الله بصدر جريمة يشاع ويقدر إن في ذلك الآيات اللي قوم يؤمنون يعني هذا رزق هني يحتاج الناس ويرجعوا إلى الله ويعدق عليهم الرزق هذا آية كبيرة للناس آية لم يرجعوا إلى هذا الدين ويرجعوا إلى الله ويعرفوا أنه هو الرازق هو الذي ينبغي أن يتخل علىه فعاتد القربة حقه هو المسكين وابن السبيل إذا, إذا كان الأمر هكذا بأن الارزاق من الله وأن الله هو الذي يرزق من يشاء ويبسط الرزق من يشاء وهو المتحكم في الأمور وأنت عليك المفروض تطيعه وأن كل ما أضعت أنته كل ما زادك وأنه ربما ابن المعاصي بيعاقبك بالايش؟ بيخرب عليك في حتى في دنيا. إذن المفروض آتِ ذا البربع. لا تخاف من عطاء قريب ما تخاف من اعطاء الجرب، لأن هذا شيء أمرك الله به. خاف من الحرمان، خاف لا إنك حين تحرمني يمنع عليك. ولا تخاف تقول باينقص عليك لأن الله ذي برده. بيعطي. إذا رتب على هذه الأشياء قال فآتِ ذا البربع حقه، إذن قاله حق له. حق له يعني ما هو منك لا تروح كبر عليه والله حق له من الله أوجبه عليك إذا كنت أوجب عليه مثلا النفقة على القريب فأتي ما حقه والمسكين أعطيه حقه وابل السبيل أعطوهم حقوقهم يعني هذا حقوق من الله فالمفروض أنك تعطيها ولا تقول لا لا ينقص مالي لا يتخرب بل عكس حين تحرمهم خاف على مالك وعن تطيهم إركن على ربنا بيديك أكثر لأنه هو من الله وكل الردق من الله يعني هذا الآية السابقة يعني بتقول لك هذا الأمر كأنها بتفيدك هذا الأمر إذا بيترتب على هذا إنك إن المفروض أنك تأتي تعطي القريب حقه والمسكين وبنستبيل ذلك خير للذين يريدون عاجها هذا أحسن الذي يشتوى وجه الله طبعا هذا يريد بهذا رضا الله هو أفضل له. إنه يعطيها الحق الواجب عليه يعطيك دوقة اللازمة هو خير لا الل... خير له أفضل لف الدنيا والآخر أفضل لف الدنيا بيحافظ على ماله ويزيد والآخر هنبي بيتوفق إيش ويجيهم من الله من عرض ابن السبيل يعني المسافر أيضا المسافر يجيوم مع مع مشي طرط يصل إلى بلاده يجيبه مسافر وبعض المرات في العجم عم يصلوا بلادهم قالهم أعطوه وما عليهم الله نصيب في ايش في كذلك المسكين اجعلهم هذيك ما الله حماد بيقول ايمان لا لا ان ايمانه ضعيف لا ان ضعيف إيما إيمانه ضعيف بيأثر عليه حتى في ماذا ماذا لا لكن الشيء مستنكر قال قال أولئك قال خير قال خير للذين يريدون أجر الله وأولئك هم المفلحون هم المفلحون هم دولة فائزين هم الناجحين هم الناجحين في أعمالهم في حياتهم في دنياهم في أخرتهم فراذ بيعجب هم الذين بيعطاء إيش حقوق الله حق الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيكم الله الذي بيسوي كل شيء هم وما أثنت من ربا اللي في أموال الناس فلا هربوا عند الله قال كان بي بيعطوا الربع. أنتم كان بتروحو تد أموالكم مثلا تجي واحد تبتعرض من عنده مثلا إيه ألف ريال وتأخلص بره مئتين زيادة. واتنزل على المئتين ربع زيادة. هذا الزيادة قال أنت بتسقيط الربع بتد قال وما أتيتم من ربع يعني الربع اللي بتعطاه ما قال وما أتيتم من ربع يشربوه يجي لكم زيد يجي بي ما بلابد ت لكم زيد أمور الناس. هو بيجي على يعني من ركبائك. قال الحين حين, حين أنتم يعني يعني كيف ما هو شيء عند ربي. ما هو شيء عند ربي إذا كذا. بالعكس. بي بيعجب الانسان على ذا لكن بدل من ذلك اعطيه <تصفيق> الزكاه اعطيها وباجي لك اياها عند ربنا لك مقابلها مضاعف عاد مع الفرق بين الشيئين هاي بسيطه <تصفيق> الان نعم جاهل شيء نحن بيشترطوا على واحد بيشترطوا عليه على الاغنام مثلا كان بيذا اشتري واحد بيقولوا له له باخلص يزيد الحين يخلص إذا اقرضه 1000 يخلص بلفو خمس مثلاً بدين ولا في من دينه، فهنا إذا شعرت وكذا ما أمرضي بدين ولا في هذا الأمر، فبيقول هذا حرام وهذا ربا وبيقول الناس تبي الدور لبعدين تبي زيادة، قال أنت بتديها قال يعني كأنه بينبهم وما أتيتم من ربان إيه، بتربو في أعمال الناس، تربو يعني زيدوا، يزيدوا في أعمال الناس، يعني كأنه بينبهكم أنك ما بلبت الدور بالي لك تغني الغني. <سؤال> سهل سهل لك انك بتزيد له الرباع ارتباء زيادة حين تديها الزيادة اللي هيغنى. اللي هيغنى الغني يعني ما في حاجتك ولا في حاجة المال ورجع تروح تزيد له مال وانت قد ربما تكون محتاج الابر اكثر بالجينة محتاج لكن اما دي اعطي الصدقة في المحتاج فرد اذا قال وما آتيتم من ربان لتربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ما بيزيد عند الله ولا يجي فيه مقابل بل بالعكس تعاقبوا على وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المبعهون هذا الذي قال كان هذا ذي هو كان إنك تعطي الزكاة والصدقة تخرجها تريد بها وجه الله هذا الله وبعد تعطيها طبعا المحتاج لها ما أنت رايح لتدي هذه مهما, مهما, مهما تريدون بها إذن أن تريد بهذا رب الله تريدون بايش؟ وجه الله وجه الله يعني ظل الله مم. فأولئك هم المضعفون هذا الذي بجي لهم ايش اجر أي... أي مضاعف اجل اجدوها المضاعف ايه يعني لا انتو انتو, أنتو. يعني فرض اذا اخرجت انت الزكاة او اخرجت انت بربا اذا مم. اخرج انت ما بجي لك شيء ما بلابت هذا وما بلابت رح زيد طناع هذا الغني يعني بي مثلا تذيب يضلم الناس ولا بيستبد بأموال الناس اعبتزد في غنة ولكن الاخر سنتزكاك حسناك على الأجر وبيضاعف لك الآن إلا بايدعف عنهم بيزيد الخير الله, الله. الله الذي خلقكم يعني المبعفون يعني يعني بايدهم أجر مضاعف ومضاعف كذلك يعني بيسبر يضاعفها الله بيسبر يضاعفها الله في الدنيا في أكثر الحالات وأيضا في الآخرة الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم الله قال هذه خلقكم ما بحضنتوا أو جدكم المفروض هذه التكفي قال ثم رزقكم وذي بيرزقكم كل ما تحتاجينه هذه بيعطيكم ثم رزقهم ثم يميتكم ورجع بيميتكم ورجع يحيكم ويعقبكم هذه الأوصاف ثم ايش ثم يميتكم ثم يحيكم هل مين شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هل بحضنا رفنام والذي بتعبدهم بيسوي ويوح وحدها من ذلك؟ لا. يخلق ولا ذي بيرزق ولا هو بيميتك ولا بيحييك ما بحد ما بيفعلوا كلهم ولا بيفعلوا شيء من هذا هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون تنزه عن ما يشركون ما يقولون يقولونه من أجبل الشركاء لله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملون لعلهم يرجعون هنا قال الفساد يعني قالوا بيفسرها أحيانا بعضا بالمصائب المصائب ربما مصائب سماوية مصايب سماويه مثل احنا يجي جد يجي زلازل يجي يعني مصايب كثيرة قال هذا بده يكون بسبب ايش اعمال الناس هذا في البر في البحر قال مثل الامواج ولا حركه البحار ولا يعني العاصفه ذي بتجي في تغرقهم في البحار وذي بتمنعهم من السفر وذي بتخرب عليهم وذي بتمنعهم حتى ما يمكن اصطياد السمك وتخرب عليهم مثل الفيضانات يعني ظهرت المصاعب في في, في البر والبحر بسبب أيدي الناس, الناس ما كذا الناس هذا هذا تفسير وتفسير اخر هو احتمال ايضا إن ظهر الفساد يعني المشاكل زادت الظلم زاد مم. النهب زاد السرقه كذا الخوف اقلاق الناس زاد بسبب معاف الناس يعني حين بدأ الناس يسوي خلوا يتهاونوا بيزيد يزيد لمرجع يجي نهو. يجي فساد إيه. يعني حين تتحاول وتفعل فعل معصيها وذي معصيها لما ويجي معاصي قد لا تكون في, في برس البداية لكن يزيد يزيد لما يجي لك ناس قد يتقطعوا في الطريق وناس قد يتكتلوا وناس ينهبوا وناس يترقوا وناس يعني يحصل فساد فساد كبير والسبب فساد الناس هذا في البر, البر والبعد حتى يقطعوا في الطريق ويقتلوا الناس في كل مكانوا ويأخذ أموالهم وإنهبوا أموالهم هذا بسبب, يعني بسبب ما كسبت أيدي الناس ولا لو يصلح الناس أمورهم ما من ما منتمكنوا ما من انتشر الفساد لأن الفساد يرجع يشيء ويرجع ينتشر لما يصبح يعني, يعني يصبح ضرر كبير فحين بدأ الناس في الفساد قال انتبهوا ببطلوا ولا بيرجع يزيد لما يصبح ضرر كبير على هم جمع والليش ولا عليه ما حفظهم قاهر يلعبهم لعبة. ظهر <تصفيق> الفساد في البر والبحر بي ما كسبت أيدي الناس. اللي وذيقهم بعض الذي يعمله يعني اللي متعمل بعض بعض ما عمله يعني ما هو لا يعني بعض المعاصي يعني كأنه عجاب البعض المعاصي بس واحتاج بعض العقاب بعض العقاب بس يقولهم يدروا انهم يتخربوا خربوا هني يعني يفسد الناس ويعني وي وإعصار بي ويرجع يجيهم المصيبة. كأنه يطعمهم بعض الأشي بعض بعض بعض الفساد إذا وق في هاي الحالتين إيه بيشبه نجي لهم نجي يعني نخليهم لما يعني زادوا في الفساد يطعموا وإيش من الفساد والله الله حصلب عليهم المصائب والمشاكل السماوية اللي يطعموا بعض الأذى بس بعض الذي يعملوا وليجوا ليش؟ بيجي لأنهم ينتبهوا بيجي لذلك ويرجعوا صلى ربي فلذا قال لا لعلهم يرجعون حتى هذا المصائب يجيب المقصود ان الإنسان ينتبه ويدري وبهنات كثير مثلا مثلا بينات بيأخذوا حقوق الآخة بيحرف باطل على مال حق, على حق الغير ينهب مال ولا يأخذ مال ولا يتعدى على واحد ويجي مال ثرة تزيد. ورجع ما يدري الله هو ايه واتخربت عليها الأمور واتدهورت عليها الأحوال لما ورجع بعضهم رجع ينتبه وانتبه ويرجع ترى ربي حامزا ذاكت استفاد استفاد من الدرس ونفع فيه لعلهم يرجعون ينتبهوا ما هم فيه من الخطا والغراب كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان أكثرهم مشكلة عكد يقول لا قال قول في الأرض قال ابحثوا سأل فيروفي الأرض وابسروا كيف كيف كان عقبة الذين جبسوه الأولين كيف كانوا كان أكثرهم كيف كانوا لأن كلهم أكثرهم جاء المصائب بسبب فساده وعدم سالم وذولا أكثرهم مشركون يعني مثلكم لا تقولوا ما ذرخلهم كذا ولا سير كانوا سير مطيعين سيروا كانوا مثلهم أكثرهم مثلهم ما بالعافية كي يقول أكثرهم مشركون عفّهاتا بإحنا لنا يعني بعضهم ما هم مشكلين ويجاء لهم مصيبة يعني بعضهم ما هم من ولا موحدين بسبرج لهم مصيبة فأجم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له إذن أجم وجهك وجع عبادتك خالفة للدين القيم القويمة ما فيه عواج ولا فيه إيش يعني ما فيه هو إخلاص العبادة والتوحيد لله فقط من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله قبل يجي يوم البيان هذه يرجع معادي انفعك أحد ولا حداه يوم يجي في عذاب ما حد يرده يوم ما إذن إذن قال يوم ما إذن في هذا اليوم يرجع يتصدعوا يتصدعوا يعني إن كسمه تقول تصدق على الجدار كما أن شك تقول تصدق الجدار قال يوم ما إذن هي ما تجاه ما يعني بيجي تسموه في من الناس من من كفراء فعليه كفرة هذا كسم الكفار بيجي عليه أذى كفروا بيجي عليهم كفرة مبلغ كان ينبه الناس حسب رجال أعمالهم أذى يكفر فعليه كفره وبيحاتب عليه <تصفيق> إيه <ها؟ تصفيق> فعليه كفره يعني في بيج وظله عليه هوذي ب كفره ومن عمل صالحا والنهاذي جاء بأمر صالح فليأمر يمهدون يمهد قال كان بمهد نفسه يعني اللي بيعمل صالح قال بسبل نفسه فالحين قال يمهد يمهد يعني يسبله الفرش بيقولوا بيمهد واحد له مهد يعني إذا سبر الف الفرش يساوي المذكاء ولا يجي في عطفات ولا كذا ولا تبي بشي حجر والله ولا نحق عليها قال لي يتي يهدى ويرقد فقالها في الدنيا قال الناس الصالحين قال من هذول الصالحين ما بلا بيسبر له له لهم يتقبل لهم الدعاء ويسبل لهم امور يريح والمراهق في الجنه عمل في الدنيا ما بلا بمهد نفسه كل ما صبر كل ما عمل عمل صالح يهدى نفسه ويسبل له ما بلا انه يسبل له راحه دائمه يعني بيجبر الحياه دائمه حبيبني له يسبر له اراضي وبيوت وكل شيء ونعيم وكل حاجة هذا اللي ذا بي... بمهد نفسه بمهد نفسه بيسوي مثل بجهز لنا هذه بعمل صالح فلانه الفقيم يمهدون ليش يمهدون قال لي الله الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله يمهدوا يعني بيسبر بي... لهم كان بيجهز لهم مكان التعافي فجنا الراه يجيهم اجل فالذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن اياتي اي يرسل الرياح مبشرات قالوا من ايات الله ان هذب يرسل الرياح مبشرات تبشر الناس كما جاء قلنا تبشر كما قبل الريح يتبشرون بالباقي مبشرات وليوديقكم من رحمته أيضا وتجيب المطر تبشر بالمطر وتجيبه هذا يزيدكم من رحمته الرحمن المطر وليجري الملك بامرها أيضا هذا بالرياح بيجري السفن لأنهم ما كان يعني كان عن طريق البحر ما كان في البحر بيسافرون إلا بسبب الرياح ما كان بآلات مش شيء سفينة ما بلقتم عارفين كيف الرياح مجرد يعني كان اتجاه في في الرياح ويسافرون مسافات بعيدة ويحملوا أثقال كبيرة لا قال ها إذا هذي بيحدد لكم هذا الأمر ويقضي مصالحكم قال إيه هو هو اللهذي بيفعل لكم هذا مبشرات وليديكم من رحمته ولين تجري الفلك الفلك يعني السفن ولا تسوي بعمره ولين تبتغون ظله يعني تجري وتبتغون ظله تاجر ويجي لكم رزقه و... <تصفيق> بسبب الريح تبتغوا يعني هني زي على السفن اللي تاجر يجي رزق كثير وكل ما... وايضا في كل هذا علل علكم تشكروا تذكروا الله تشكروا ولا قد ارسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرمو في حقيقة الله هذا الأمر قال ترسلنا رسولك خير أرسلناهم إلى أقوامهم فجاءهم بالبينات سترفضوا فانتق منها يعني عنه فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حدا علينا نصر المؤمن يعني هذا الأمر كان يتحتم علينا يعني أن المؤمن يعني الله ينظرها الله مهما كان الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ويرسطه في السماء كيف يشاء قال الله يزيد الرياح يعني فتثير السحاب يعني تطلع السحاب وتنجح السحاب أو ترفعه تثيره يعني كان بيجي على السحاب على على البحار أكثر ما يكون السحاب على البحار لأنه بتبخر معه البحار ويطلع يجي مثل مخار مخار الماء ويرجع فيها الرياح وترفعه وتثيره وترفعه وتثير سحابا فيبسطه في السماء يرفعه في السماء وينبسطه يمده كيف يشيع ما كثير ولا قليل. ويجعله كسفا ولا يجعله قطع ولا يجعلها مراكم كثير فترى الودق لما رجع قال له انت ترى على الودق القطرات تخرج تخرج منه قطرات من هذا السحاب فترى الودق يخرج من خلاله يعني قلنا بشبخار ماء يعني قاله كذا ضعيف ورجع يجمعها الله لما يصبح كثير ويتكثف ورجع يجري شيء من البرودة ولا كذا ونزل وتحول الى ماء ونزل بشكل كبير فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من شاء من عباده اذا هم يستبشرون كما اصاب الذي يريد الله ان يصيبهم اللهم يستبشرون يفرحون ويراوا ايش يستبشرون بخير وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله مبلسين ربما و و يعني وانه عشان كانوا من قبله أن ينزل عليهم مع انهم كانوا مبلسين يعني يقولون ياعسسل بي الله بالمطر وينزل عليهم مع أنهم كانوا قبل, قبل ينزل المطر. إجتماع مع أي وش يسوى ولا درو كيف نزل المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف الحلال كيف كأي الله رحمة الله هو المطر وأثرها آثار المطر هو انظر الى الزرع هذه هو رحمة الله كيف إن الله بيحل. وهو يحي الأرض بشيء عزة فانظر إلى آخره رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى إذن بسر مثل ما أحياء هذا وباش الموتى يعني ما صعب عليه وهو على كل شيء قدر إلى هنا معبد الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم سورة الروم صفحة أربعمائة عشرة آية واحد وخمسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أرسلنا ريحا فرعوهم صفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بها دمعني عن ضلالتهم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 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مَا لبثوا غير سَاعَةٍ كَذَلِكَ كانوا يؤفكون وقال الذين أُوتُوا العلم وَالْإِيمَانَ لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون تنفع نافع. نعم تنفع نافع. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بايه ليقولن الذين كفروا انها إن انتم الا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفن الذين لا يقنون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذاهم هم وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثر رحمة الله انظر إلى النباتات كيف أثرت فيها, أثر فيها رحمة الله وهو المطر رحمة الله هي المطر وأثرها هو النبات انظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فرأوه الضمير في فرأوه وشو والمؤس هو الأثر الأثر ما قال فانظر إلى أثر رحمة الله قلنا رحمة الله المطر والأثر هو النبات فلئن ارسلنا ريحا فرأوه هذا الأثر وهو النبات مصفرًا يعني احيانا قال اذا جاءتهم الرياح ورياح بعض من الرياح شديدة يعني اتيبت الزرع ولئن أرسلنا ريحا فرأوا والنبات يعني مصفرا الذي قمنا الأثر أثر رحمة الله فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ظلوا يعني قال اتصفوا بالكفر واستمروا عليه في النهار يعني ما بيث يعني نسيوا عن عمنا عليهم ما بيتذكروا ان بايسبرن الله ان الله, الله ينعم عليهم اولا وان بايسبرن ان عليهم مره ثانيه وان بايسبرن ان عليهم مره ثانيه وانهم يحاولوا يستفيدوا ويرجعوا الى الله جل ينعم عليهم يعني ما بينفع معهم ان اعطيناهم ما اش ما شكروا وان منعناهم ما رجعوا الى الله ولا صبروا فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين يعني ما هم راضين ولا ممكن يمكن يسمعوا لكلامك يا محمد لأنهم أصبحوا مثل قال أصبحوا مثل الموتى الموتى قال ما يمكن يسمع لا تسمعوا الموتى ما جاء لك تسمعوا الميت يعني انهم يعني ايش يعني قد استفحل الكفر في قلوبهم حتى انهم يعني عازمين لو جيبهم ما يجي مع اليومين فعبر الله عن شدة استمرارهم يعني مع الكفر وبعدهم عن الدين وامكاره من الدين لو ما يجي قال كأنهم ايش يعني حين تكلمهم حين تكلم تكلميت ما بيسمعك ولا بيستفيد ولا بفهم يعني ما بيستجيب لأي شيء فإنك لا يلمس الموتى يعني لا تتعب معهم هذا لقدهم يقاس منهم لازم يلمس الموتى ولازم يصمت الدعاء كذلك الأصناج ما بيجادك قاعدك تسمع هالكلام وهو خصوصا الي اذا ترك اذا ولوا مدبرين اذا يعني تولوا من عندك يعني يعني مبتعدين عنك قلنا عاد في اثناء كان يعني ربما احيانا لو عاد توك انه يفهم بعض الاشارات يشتي انه ما عاد يمكن يفهم ولا كلمة ولا يسمع ولا يعني يستفيد ولا كلمة كنت جيت حضر الميت ما هو ناره وحين جيت توحد لك واحد أه نجهم دفء ما يمكن يعني يعمل بأي كلمة قال هاتي يا مثلهم ما نافع في أي كلمة وما أنت بهذا العم عن ضلالتين كذلك مثل حين جبها وانت وأنت تعلم الطريق ما هو نافع هذا ولا بده مثل العم ما عد يعني إيش ما عد ربي يسمعه ولا أي كلام ولا يستفيد منه أيه لا ما جذك ما بالنسبة للطريق سوي كذا وكذا بالنسبة للطريق. أيوه بخط تقول يسير وتجع من كذا وبكذا وبكذا تمضي يفضلها يفضلها بالطريق كيف يفضلها؟ تفضلها تفضلها لا نخبلها لما أنه يقول له ويصير تخبرها بالطريق ويصير وما أنت بهذه الأمي عم ثلاث ما جهتك تهديه إذا بعمى إذا بعمى ما جهتك توصف لها الطريق حتى يمشي فيها ما جهته توصف له حتى تحدد له لواني تيجي وهو عمى هذا لا كده مثل الأمي لو تهتم كم ما تهتم ما انا فيهم ايش تي انك يعني هذولا لما يعني ما يؤس منهم ما يمكن يمكنهم ايش ما يمكن انهم يستدوا لانهم يعني بيتبعوا اهواءهم ما يشتري حد ولا يشتوا فلو تفعل ما تفعل مثل الحين انت تتكلم مع ما ولا انت جابره يعني تحاول توضح له على الطريق وما هناك تقول له تحاول تسمع لك نك ووقدهم ما في بالك ولا واحد ميت الحين توعيهم يصير وتفهمه ما يمكن كلها ولا ما يمكن يستفيدوا منا وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ما أنت جاهدك تسمع وتخليهم يفهموا الذي يؤمن بآياتنا الذي يقبل الآيات لأننا نرث الآيات وأدلة المعجزات هذه هذه يقبلها هذه يبايا يمكن يتكبل وإما شخص ما يرضى يعني الآيات والمعجزات والبراهين ما يرضى بس ما يمكن يعمل من يؤمن بآياتنا فهم مسلم نذيئ من بالآيات ورجعهم فتؤثر به أن يكون مسلم وينقاد إلى ما عراد الله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يعني بنبه الله يعني المشركين العربي التعليم ما بتسمع النبي بلا نبه ايه يعني اشتي يقول لنك يعني لا تحاولين دولا انه نابع النبي يعني ذي عنده قابلية من يؤمن يعني ذي عنده قابلية للإيمان ذي عنده وهم ذي هذا عندهم قابلية لأي حد هذا اللي نعم كأنه قال لا عاد تتعب معهم ولا تحاول هذا قدهم ايش قد يعني قد هم يعني قد هذا لا يقبلوا مهما كان الأمر فانتحين تحاكين بنا انتكلم كان قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعفهم قوة قال بينبه يعني يقول لهم البشر الله خلقهم قال من ضعفين. يعني ينبههم ان الله هو المتحكم والفاعل وكل شيء وان الانسان ما هو شيء والحجر في بالأولى الحجر ما هو شيء يعني عاد الإنسان قوى من الحجر هل يصره يسويه وقومه ويروح ويرح يفعل الانسان نفسه قال رخل كه من ضعف أول شيء ضعيف حين خربه الطفل بجيه ضعيف إلى بعد الحدود ما بالله لا يعني يمسكه يمسك لا يتكسر لا يتكسر ها أول شيء بجيه ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة رجع يجعل بعد هذا الضعف شباب. يجلس فترة حتى يصل إلى مرحلة الشباب ويجي له قوة وبعد القوة قال ثم جعل من بعد قوة ضعفة وجعل له ضعف يعني بيحول هذا الذي يحول هذه الاحوال والذي يغير هذه الاحوال هو أذي هو, أذي هو قادر والذي ينبغي أن, تتو... ان يعبد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء هو المتحكم والقادر والذي يفعل ما أراد وهو العليم القدير هو العليم بلاه مصالحكم و... وما هي المصلحه والقدير على كل شيء الذي ما أذي ما يمتنع على شيء اما هذا لا الافنان ما دارين بشيء ولا يجد يذبر شيء ويوم تقوم الساعة ويقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكرون قال النهر جابي يسألهم كم قل لكم حين يبعثوا يوم البيامة والرجاء قالوا يروحوا يقسمون ما قعدوا لا ساعة لحظة اما ما قعدوا في الدنيا الى يوم البعث في الدنيا وبعد يعني في وفي حياه البرزخ يعني بعد وفي القبر والله في القبر طبعاً أنه بالنسبة للظامن ماهي فتره فترة وسطة سهلة لكن العجيب أنهم بيجوا يقسموا يعني المفرد يمكن ممكن ماهي الله كذا ولا إذا هم لكن لكن يقسم قال يقسم إنهم يقسمون ما يجيسوا ولا لحظه في الدنيا ولا في القبر يقسم المجرمون ايش قال ما له غير ساعة كذلك كانوا إباكن إذن هذا هو أيضاً يعني قال هذا حدثهم فذلك كانوا يفكون يعني يصرفون عن الحق ما بيتحرَّى الحق يفك يعني يصرف يعني يقول هاكذا هم ما بيبالوا ولا بيتحروا الحقيقة ولا بيتحروا على الحقيقه ترحو. اي هم في المنذره قالوا اجزموا يجزم انهم اي ما يجزلوا الحق قال فكا هكذا كانوا يفكون وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العلم والايمانا قال العلماء قال سواء من الملائكه ولا من البشر بيقول لهم وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. قل لكم يوم البعث يعني مده فهذا يوم البعث، هذا يوم البعث. قل يوم البعث؟ فهذا يوم البعث الذي ما بيشي بعد. يوم البعث. ولكنكم كنتم لا تعلمون. ما هذا الأمر. ولا له. الله ينفع الذين ظلموا مع ما, ما فعل الظالم. الذي يتعصى الله وخاله اوامره ويتخذ الشريك معه لا ينفع الذين طلبوا معذره ما عاد هناك يكذب يعني ما عادهم ممكن يتوب لو يتوب واحد كم ما يتوب لو يسوي واحد شيء ما له ما عادنا التوبه ولا مستتوب ولا عاد حط ولا عاد مطلوب منهم من المخالف يتوبوا ولا المسرحوي يعملوا عمل صالح خلاص انتهت التكلف ما عم عمل لا ما, ما عملوا وبيحاسبوا عليه ولا قد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثال بشر كم قال لنا في أهل الآيات بيضرب لنا أمثال وبيفرق لنا بين, الآله بين الله وقدرته وتحصرف الفلكان وبين هذه الأفنام ما تسترسويه فقال قد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثال نوعناه وهفنا أمثال كثيرة لعلهم يعرفوا يفهموا منها ولا انجيئه تانبي لا يقول ان الذين كفروا ان انتم مبتلون ولا نكع فيهم قالوا لو تديلهم ايه ومعجزه واجي بيقولوا ايه ان انتم الله ما انتم الله على الباطل مع ان توضح وضح سننهم كلها وكل الايح يشتي فهمهم ما, ما, ما يرجى منهم خير يعني ان قلنا يعني ما حيمكن ايمانهم ولا يرجى منهم الخير لان توضح وضح الله عليهم بكل الطرق وما يرضى ولاد ديالهم بقى يقولها ما بلا مبطل وكاذب ومفتري يعني ما عدنا فهم لو تسوي شيء ما تسوي حكا اذا هكذا قدم هكذا قدن يعني مجبولين على هذا الامر يعني ما يمكن يذل منهم هذا الامر حتى قال كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون يعني ما عاد يمكن ايش يتغيروا حتى فعن الله خلقهم هكذا ان لكم الطبع يطبع الله على قلوب الذين لا علم ما يمكن أن الله يطبع على درب يعني إنهم عير منه لكن عبر بالطبع عن عدم الإيمان يعني كأنه خلق هذا لا كأنهم شبه يعني شبههم بالمذبوح على قلوبهم يعني كأن الله منعهم معي الرائم معي أمين كأن من شدة إيش امتنعهم يعني تقول الله ذي خلقهم كذا ما عد ثابت فهنا عاد يوضح لنا معنى الطبع المبلل المراد به إنهم أعمى لمن واستصرارهم على الكبر حتى يسمعوا الله ويسمعوا مايوش من ايمانهم كان الله خلقهم هكذا فاذا ذكر كذلك مثل ما هؤلاء كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون يعني كذلك يمتنعون عن الإيمان حتى كانه امر ما عليه فاصبر ان وعد الله حق بدلا ما معك لانك تصبر عليهم ولا تبالي وإنا وعد الله حق بايع النصر من عند الله ولا يستخف أنك الذين لا يؤمنون الاستخف يعني خلاك تخرج عن عن نظافة عن المنط يعني يثيره يستخفوك يعني يثيره تتحارب وما تسوي فيه ما هو مطلوب لا يستخفوك لا تستمر ولا تتحارب ولا تغبض من أفعالهم التزم أيش ما جئنا به ولا يستخف الذين لا يؤمنون حينما بيوا قنوا بل, بل يوم في أي شيء ممكن أن يتوقع منهم فقال لا يستخفوك يعني لا يخلص تتحارب وتسوي شيء يعني أيش ما هو ما هو لايج يستخفوك لأن خفه يعني لأنها يعني يعني في واحد يخ يدخلوا خفت العذر ولا خفه ما يستر واحد يعني ما يستر واحد يتخذ القرار قالها لا يستخفوك لا يحملك على فعل ما هو لايج يعني إنك صبر عليهم وقت من ضربهم ما هو نافع فيهم ولا يستخف أنك الذين لا يعلمون. مثل لا يُعلم ما لا يَحْنُ لا ترى مَنْ تغضب وتضرب من عندهم ولا تدلهم وما قد أمرك الله يش. ما قالك الله تتركهم. ولا تقوم ت ما قد أمرك الله ولا تسرع في اي فعل. اصبر وانتظر أيش من الله ما ما ما يصيبه ولا ولا ولا يثيروك ولا يزوج. هذا حين الصورة.